Tarabmix. dot com. Tarabmix. dot com. لما حلوة ودحكمون لما كانوا يعامل كانوا بإشارة رمون يرؤسه لو على الحبال. راحوا دلوقتي ومفيش فين صحابي ما تلاقيش ناس خسيسه ما تختشيش باعوا لما حالي مال عشان برتاح لهم باعوا كتر شبعتهم باعوا وكنت البر سر خطير وسر للجمع زاعوا مهنتوا بدأت ما عرف لها شمله الكون مالهمش لزوم وفتري اهدوم خبيت هموم يا صحاب يا شمال قفل وعيال بلغبة اشبال حبت اندال انا كنت شاري ومستعد اشلق وفق الرص بجد وصارة ما طمرش خيري وما شفت منكو غير كل حير شفت منكو غير كل كتير بخلص وانا بدخان صحابي مفيش فيهم جدعان دي ناس خاينين وقولوا امين يا رب ارزقنا بالسالكين صحابي الكون مالهمش لزوم وكتير يهدوم خبيت هموم في كلام شغال انا بقى سندال صحاب اندل وبييع عندي في شده وبيقى سايبني دعوه خلاص دول خلق رخاص محدش فيكو يلزمني انا اللي فتحته اوجعه انا اللي خانوا اتباعه وكنت زمن عليك وبخاف وفي دوري هتباعه انا اللي خانوا اتباعه Olha aí, Davi, go!